بسم الله الرحمن الرحيم غير لكل همزة همزة للذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله أخذبه كلا لينبذن في الحطمة وما ما نار الله الموقده التي تطلع على الأفتدة إنها عليهم مقصدة في عمل ممتدة